فَكَذٰلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ۚ إِذْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلًا مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ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 يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذرية قوم آخرين. إنما توابون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدال إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرأ من الحرف ولمعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بجعمهم وهذا لشركائنا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَتِلْكَ زَيَّنَّا لَكَ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 أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام, وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون الله عليها السراء عليه سيجزي ما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه لنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إن إنه حكيم عليم